وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اكتبي مكاني لكتيبكاني الصرف لو سلأتت بيك لسري الشيء إن شاء الله لك لكتيبي شذى العرف في فن الصرف شذى العرف بفتحي, بفتحي عينك العرف في فن الصرف ان شاء الله لخلالي شرح كتابك ولكن لدينا شذا ولكن لدينا عرفه في فن الصرف الشيخ احمد بن محمد بن احمد الحملاوي المتوفى سنه الفين وثلاثمئه وخمسه عشر اما كاسيكي معاصره نصريه بلغه نبره كتابه ترتيبك وسلوبي في جرينكي هي ونتيجه وملاكتبيه زور لعلم الصرف كنت دوت لهاد هميان فاذره هناه لبر اوا زياده لكم كثير الله لزور للجامعات كان طلب أحمد رست خوات شنو كثير بكيا و بسم الله الرحمن الرحيم خطبة الكتاب خطبة الكتاب يعني المقدمة, المقدمة مقدمة في اكاد باهند كلمات كسباسو استعيش خيط علي أكات لسر في أيات وصلوات لسلف صلى الله عليه وسلم أدات وأنجاباس غرينجي علم صرف وسببي بونوسيني أم كتابة وتعريف صرف لا شيء وذبي أكتاب. فيش أوي كا بشه السر مقدمي كتابك كا بريطية لا تعريف صرف و موضوعي صرف و عندك قضية هي كافية للقضايا العشرة يا كافية المقدمات العشرة. كمعلمك في بي بيسيبوه هي كتعريف بكريت وموضوعك بزامريت وكي وضعك يتي ومسائل كانتها كانيشي ودليل كانتها وقازان جثمريتها وحكمتها أو أنا بيوتري المقدمات العشرة يعني القضايا العشرة بلان بيش أو يبدأ تصر أو مقدمة علمية يعني خطبيك يا الله مقدمية تمهيدة شيها سبح واستش حي قد تعالى لسرك والصلاه دب ولم لم ميانه او خطبيا عندك كلمات هنا كلمات وكان هموي كلمات الصرفين بويه فرماء اللهم انا نحمدك يا مصرف القلوب يا مصرف وشي صرفك يعني يا مصرف القلوب على مزيد نعمك مزيد بكاري هنا وإنشارتك بيبو مجرد مزيد يا مصرف الخلوف على مزيد نعمك مزيد مصدر كميمية يعني زيادة نعمك ومترادف جودك يا مترادف مترادف بكاليني وكرمك غمرتنا بإحسانك الذي مصدره إشاري بو شيء مصدره باسي مصدره أو أنا. الذي مصدره مجرد فضلك يعني أوهم وجود كرميته أوهم إحسانيته هي شيء ما مستحقين أغل خد فضل وإحساني خدنا به وشملتنا بمضاعف نعمك وطولك بس مضاعف هنا مضاعف سالم ومضاعف مضاعف وشملتنا بمضاعف نعمك وطولك دين ستؤولش قساك الفضل والمن لا فسبحانك تعالت صفاتك عن الشبيه والمثال وتنزهت أفعالك وتنزهت فسبحانك تعالت صفاتك صفات عن الشبيه والمثال المثال صفات المثال يعني تمرينك ما ميرش بو بوأوي عندك مصطلحات هاي للصرفان لا دي ذا بس همو أنا بزاني. وتنزهت أفعالك أفعال عن النقص النقص والإعلان نقص النقص جرؤة دالة صرفه إعلان جرؤة دا أفعالك عن النقص والإعلال لا راد لماضي أمريكا ماضي ولا وصول لقدرك حق قدرك ونستمطرك غيث صلواتك الهامية الهامية يعني الكثيرة وتسليماتك الباهرة يعني الغالبة الباهية يعني الواسعة على نبيك إنسان عين الوجود المشتقة المشتقة من ساطع نوره كل موجود يعني هم موجود نوري في غنبربنا صلى الله عليه وسلم ما وش أيك غلطة غلطة يا أخي دي فضيعة دعيدي نسق ساك إن شاء الله المشتق من ساطع نوره كل موجود محمد المصطفى من خير العالمين نسبا وأرفعهم قدرا وأشرفهم حسبا الذي صغر صغر مصغر بس تصغير, ش... تصغير أخوان رئيس بصحيح, بصحيح صحيح معتل بصحيح عزمه جيش الجهال ومزق بسالم سالم يسلم حزمه شمل الضلاله وعلى اله مظاهر الحكم وصحبه مصادر الهمم الذين مهدوا بلفيف لفيف مفروق لاباس اوال الذين مهدوا بلفيف جمعهم المقرون بالسداد وسبيل الهدى ومعالم الرشاد وهر وهبوشوا ام مقدمه فاشنا فرمي وبعد فمن تضم فمن عقد علم الا والصرف واسطته يعني هيك علمي بيكوا نانو سو ناجر ساتوا وتوا ونابي إلا علم الصرف واصطقاتي واسط وعصط... أقرب بيني ملوان كي ملوان كيك بيني جواني, بي جواني إمامي دوداني إمام. دوداني قوركا. ملوان مناره يعني منار العلم إلا وهو قاعدته يجعل مكبر زنابتة وإلا وعلم الصرف كيتي قاعدة نكية أساس نكية إذ هو إحدى دعائم العدد أدب وبه تعرف ساعة كلام العرب وتنجلي فرائد مفردات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وهما الواسطة في الوصول إلى في الوصول إلى السعادة الدينية والدنيوية إن شاء الله ها شنو يقتونين بس لس... السلام مقدمي كاتي خويا كان مكتبه متوتو عندك شي منسيه يعني بوي اشتا كان تقيد بكري سر ان شاء الله بامشي ولا سر مقدم مقدم مقدمه قدم المؤلف رحمه الله بين يدي مباحث الكتاب مقدمة في حمد الله سبحانه وتسبيحه عما لا يليق به من المتشابه والمثل ذكر فيها ألفاظا ومصطلحات تصريفية يعني دعنا دي رحمه الله لبيرشوي كدسك على بس كتيبه مقدمة يك نسيه لش فاسس تعيش خي تعالى وتسبيحه تعالى تنزيه تعالى لشتانك متشابه ومثال خلاف بخي تعالى تعالى تشبيه تمثيلك ذكر فيها ألفاظا عندك مصطلحات وألفاظ بكرهناء ومصطلحات تصريفية عندك ألفاظ صرفي بكرهناء ليناسب بها ما هو بصدده لبروي بس كبس صرفة أبي إنسان اديب أديب وبليع بيت لشون يقدام مقام هرشيا لكل مقام مقال وحتى أسفاف ستاش خايش أكيد لمش هناك بس بس صرفة عندك ألفاظ مصطلحات قص الفاظ المصنفات شيبن ليناسب بها ما هو بصدده في عرض أشهر أبواب هذا العلم الجليل يعني لهرلم قديمكيا مشهورتين أبواب كان علمك يبازكيل وهذا منه دليل على ذوقه ونفسه البلاغي مش بالجنس رأي أم كسر حملاوي يعني كسر ششهر زوم بتواناع لمسائله علم صرف وهذا منه دليل على ذوقه ونفسه البلاغي كما فيه أيضا تشويق لدارسي الصرف هل تشويق بو كما نوع علم صرف ديلا سبكين فيرببين أبيعها فيرببين بتواني صرف هل... نحو صرف بؤوني بزاني كام مرفع كاما منصوب أبيب. بتواني تركيب جمله وصلا... مصطلحات كلمات رقب بتوكاتي كقساء كيت لكاتي قسكتناها زوزر بس هذا وبكتشكالو بركيكي قسناكي لو هموا كلماتانيك إخيني للصرفة لو هموا جملانيك فير أبيل علمي نحو بتوانيت كلام بنسي إنشاء بنسي باشا كادي تسر برقي وطولك وشملتنا بمضاعف نعمك وطولك الطول بالفتح الطول بالفتح المنو يقال منه طال عليه طال عليه كسك يطول على آخر وتطول عليه تطولش بكارهاتوا إذا امتن عليه والطول أيضا القدرة يعني من أو ترد بطول منش أو ترد وهرها معناه قدرش هي يقال إن فلانا لذو طول لذو طول أيذو قدرة فلام او بمعنى الفضل الفضل هو الاول انسب ويعني تفضلك واحسانك الشامل ليره معنى امرغى تفضلك واحسانك الشامل باشا أتي ونستمطرك غيث صلواتك الهامية وشيء الهامية معناه شيء ونستمطرك غيث صلواتك الهامية الهامية اسم فاعل نعت للصلوات صلوات الهامية صفي صلوات لا لا وشيء شيء ورجلا ولا عربي من هما الماء عايز جذور بيت ينفرمسي اجزور برجت المسيح يا جازور برجات هما هما الماء والدمع يهمي يعني فعل يفعل هميا فعلا كرما يرمي بمعنى سال من السيل كابو صلواتك الهاميه يعني الكثيره الكثيره اوتيتي اوتي و صلواتي ونستمترك يعني نسالك غيثا نستمطرك ما غيث صلواتك الهامية وتسليماتك الباهرة الباهية وشيء الباهرة من البهر لا مادل مصدره بهر اشتقاق كراو شكل باهرا اسم فاعل يقال بهر القمر لزمان عربية علي بهر القمر بهرا كمان دركوا تومان قابوا مان جوربو وكمان شواردو اوانا بهر القمر <سؤال> بهرة أضاء حتى غلب ضوءه ضوء الكواكب <سؤال> كاتيا كمان كذبت هذيك الشوبات <سؤال> يا النبي مان هذيك الشوبات سيركنتر أدري وشينها والله ما كمان خوي او تشك كي أو ناعلة تشك تدركت أو بحرية القمر أضاء حتى غلب ضوءه ضوء الكواكب وشيء الباهية الله يشيء تسليماتك الباهرة الباهية. الباهية الباهية لا مادة بهو البهو بواوية طرام البريبيا شاكي مكسورة بوابيا من البهوي أي الواسعة يقال هو في بهو من العيش بلنبعس زيدك الله يشيء زيد في بهو من العيش يعني في عيش واسع جياني خوشة لا خشي عجي هو في بهو من العيش كابو عليه ونستمطرك غيث صلواتك الهامي وتسليماتك الباهرة الباهية على نبيك دعوي صلواته تسليمات لسير في غنبري خواك صلى الله عليه وسلم على نبيك إنسان عين الوجود انسان عين الوجود يعني في غنبري صلى الله عليه وسلم إنسان عين الوجود يعني شيء إنسان عين الوجود إنسان عين بينكش شا يخود قليان شيء انسان ناور راسك قليان كرشكا يا من بري خابو وياه بو شيء انسان العين الناظر من سواد العين نفس سوادكش رشعا جوركا تناوغ رشعا جوركش تك هي لكيوتما شي خلقي بيغنبدي خاص الله عز وجل او اونا راس شقيا تشقيا او غلين كرشكش بيغنبدي خاص الله صلى الله عليه وسلم موجوده دونك ها موجوده غير بيغنبدي خاص شي سبب خير كاين الله بيغنبدي خو انسان العين انسان وشي انسان نجمع على انسان يعني بشر نعم انسان يعني او شوينايا لناو غلين الناظر من سواد العين أو معنى إنسان وإنسان صفة لنبيك يعني إنسان صفة بو لو شكله جملة كده وهو مضاف عين مضاف إليه وهو مضاف الوجود مضاف له وهذا تشبيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالإضافة للوجود كالحدقة للعين كون أغتشاويك اغر بينينك تيادر كيتر باخينيا اغل بيغنبري خاص الله سبحانه نجيان نبي يعني ما بوني نبي نك مرديبي خاص ن العين كما ان اعتبارها بالنظر فالوجود أيضا اعتباره به وكبيان بارك نقوك خدي انسان وكبيان بارك او بوشي على نبيك انسان عين الوجود فشان الله من ساطع نوره كل موجود هم محمد صلى الله عليه وسلم المشتق من ساطع نوره كل موجود محمد ان جب بدلا محمد بدلا أم جمله يا جملي, جملي المشتق من ساطع نوره كل موجود فيها غلو وافراط كبير وجناية على العقيده الإسلامية الصحيحة مغلطه سيش غلطه انكم خلشي على نور في غنب لي الله عليه وسلم دروس نقراون المشتق من ساطع نوره كل موجود غلون وإفرات كبير وجناءة على العقيدة الصحيحة الإسلامية الصحيحة، بو. لأن مفاد قوله معناه قوله كي ويا كل موجود ومخلوق مشتق ومخلوق من نور محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ واضح ومخالف للكتاب والسنة والعقل السليم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكفير قبري صلى الله عليه وسلم من حيث هو بشر من حيث هو يعني أكو حقيقيه محمد خويشة بشر في قبري صلى الله عليه وسلم أكو خدي خوي بشر يعني أجر فضي خوا نبوي وسفيق قبري خوا وبيك ذا تفيق قبره أيشة إنسان أكو خوي فلمه إنما أنا بشر قل إنما أنا بشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث هو كحقيقة بشر كأمثاله ولا يختلف عنهم شيئا. لخدي داهش فرخيني إذ ولد من أب وأم من كما ولدوا. شن خلك شن خلك لدايك بيدك دايك هو إنسانك هو كباقي إنسان كانت غير أنه يوحى إليه. بلان في غنبر صلى الله عليه وسلم وحيبوا ذكره في غنبر كما قال تعالى خل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ إنما أنا بشر يعني من حيث الحقيقة مثلكم يوحى إليه أو جواز ذكيه أو بيانبر كابو أما حريك لمكتبه من ساطع نوره كل موجود محمد المصطفى من خير العالمين نسبا وأرفعهم قدرا وأشرفهم حسبا الذي صغر بصحيح عزمه جيش الجهالة كان بالي صلى الله عليه وسلم بهي عزم أو شجعوا غيرته يب جيش جهال جيش كفار ومشركين تشيكت تشوكدا الذي صغر بصحيح عزمه بصحيح عزمه من باب اضافه الصفه الى الموصوف يعني شيء الذي صغ صغر بعزمه الصحيح بس صحيح عزمه اهم اضافه صفه الموصوف ومزق بسلم حزمه شمل الضلاله يعني جروك وملو جماعتي قمرايتي تليك تيكو فيك دايكا بسالم بسبب سلم حزمي يعني بسبب حزمه السالم حزم سالم كاميه إنسان لو جال إلى جارك عن عزم شيء هبه ولا عزمك هل يج جاره يج جاره غيره ولا منا. كسك حد القايمة وحدا مزرعه وحر نابسي وحر بردوامة بيه أو حازمة يعني بردوامة بيه لسرشد ودل التنبيه وقايمة بيه لسرشد أو توا ومزق بسالمي حزمي حزمه كان سالما ليس منتقضا ومزق بسالمي حزمه شمل الضلالة أنجا لدعي صلواته وسلام صلى الله عليه وسلم باشنا وعلى آله مظاهرة أقل سر صحيح سالم قوله صحيح صحيح عزمه وسالم حزمه من باب إضافة الصفة للموصوف أي عزمه الصحيح وحزمه السالم كما هو مقرر في الإضافات وجاء منه في الذكر الحكيم كما شأل قرآن من باب إضافة الصفة للموصوفات إن هذا لهو حق اليقين حق اليقين يعني اليقين الحق من باب إضافة الصفة إلى إن هذا له حق اليقين أي, أي اليقين الحق والعزم من عزم على الشيء عزما من باب ضربه أي عقد ضميره على فعله عزم ويدل الدافس إلى وحزم فلان رأيه حزما بونموناء لسرشتيك راراي وحزمنيه بس لسرشتك دل دابس دابس تلاو بيت دلت تنكد بي لسرشتك او حزما وحزما فلان رأيه حزما أتقنه باشنا فرميو على آله مظاهر الحكم عنجا سر أهل بيتي فيغنبر صلى الله عليه وسلم وعلى آله مظاهر الحكم وصحبه مصادر الهمم سر آل وصحب دير آل أقر صحابي لجاك لا <تصفيق> أخذ مصلمان أغاني في يغنبلي أخي صلى الله عليه وسلم يعني المؤمنون من قرابته وعلى آله مظاهر الحكم مظاهر الحكم وعلى آله مظاهر حال لآل جمع مظهر أي مواضع الحكم أقل مظاهر بيت أقل مظاهر بيت بفتحة أو كاتبت حال وعلى آله مظاهر الحكم أو كتاب حال لآل جمع مظهر أي مواضع الحكم يعني شيني حكمبون أهل بيت غنبري خاص صلى الله عليه وسلم خويت على حكمته عقل داناي في بخشيبون وصحبه مصادر الهمم يعني هاولكاني غنبر صلى الله عليه وسلم سرشاويهم مدبرزيبون خاواني عقول قلوبنا الذين مهدوا بلفيف جمعهم المقرون بالسداد سبيل الهدى ومعالم الرشاد هاولاني كشيان كدوا بلفيف جمعهم يعني بواسطة جمعهم بلا مهرب خويننا لقل أوجك خوين تعالى لقل أوجك خوين تعالى حقي بخشيبون بيا بسبب لفيف جمعهم يعني بسبب اجتماعهم وجماعتهم بلان المصحوبة بالسداد المقرون المصحوبة بالسداد لقل أو حقيك لسريبون السداد الحق يعني سبيل الهدى ومعالم الرشاد كشويني برناميك صحيح كتبني شويني منهجي في غنبر صلى الله عليه وسلم في أغنبار صلى الله عليه وسلم سبيل الهدى رقي حق يعني روشن كده راقي حق يعني والا كده وخوشيد ورونق كده وا ومعالم رشات معالم جمي معلمه معلم يعني نشانه يعني ستامر قيك اقريقي ش راس تشبيت بلم تهندك برو ينزاني او سركي لي شويه نزان يجي شويه يعني هنده نيشان نب تو زين لي شويه هر وا زني چي ولكن يجب قطعي يكون هناك نشانه يكون هناك من يكون معلم من يعني هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون من الناس من قبائل هناك من بمعنى المفعول من يكون هناك من طعام لفيف صفرية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 المعتلين في ثلاثيه يعني أقل ثلاثيك بين دو حرفي معتلبي أو بيوتشي لفيف ومعالم الرشات وشي معالم جمع معلم وهو من كل شيء مظنته معلم مظنة فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا منارات الهدى يعني النشاني علم علمونه نشانيه هدا وشاروشنيه بونه نشانيه عقل حكمد بونه وكانوا منارات الهدا والإرشادي وما زال آثارهم كذلك أستا بون ما جر فهم بسلاف القرى لو تراثك ثورة إسلامي كاسمون تؤمنوا كله قرآن وسنة تبقي ليتي أجين تناجي هذا كسيكش أستا بس شو نفهم بسلاف نا نا كيا بزلم شون, شون سيدك يعني تيك شو يعني تفسيري آياتيك أكاد لقل آياتي كتلا بيت شبان تفسيري حديثي أكاد لقل حديثي كتلا بوي نازلنا شيئا بلانك شويني منارات وشويني معالم وشويني نشانكاني صحاباك فهمي صحاباك سيريكي هموه قرآن والسند بيكا وريكا كونه هي تشانا قل أبيتنا متعالضني بوي كانوا منارات الهدى والإرشاد وما زال آثارهم كذلك فانشان نفرمي وبعد يعني بعد المقدمة فمن تضم عقد علم إلا والصرف واسطه ملوان كعقد يعني ملوان يعني ملوان كبوش ملوان كيه يعني هيج علمك رج ناقري هيج علمك سر ناقري هيج علمك بيكا والنال كه إلا صرف تدخلت يا بون ما توأ بخاني حديث بخاني أي أجدول وشنا ناسي نزاني كام فعلا كما اسمي فعلا كما اسمي فاعلة، كما اسم مفعولا كما مصدرة، كما مبالغية، كما مجردة، كما مزيدة، حديث واج، قران واج، اصول واج، مصالح واج، فقه واج، هاد شيء علومي إسلامية ما جال علومي عربينية. هاي صرفت صرف النزاني تو زاني. ويا نات واني ببيش صرف كي بكيت علومي شرعي فيربت. إلا بيكسيك علومي شرعي فيه لبيخوي بيبعالم لزلزل الشرع لبيعلمي صرف زانا ويا وبعده فمن تظم يعني هج علميك ريقناكوي ملوانكي هج علميك ناهوان ريتاو بيك وريقناكوي إلا والصرف واسطته صرفتيا واسطته الواسطة واسطة القلادة واسطه قلادة يعني واسطيها ملوانكيشيا الجوهر الذي في وسطها لانه ملون كيك سيدي يجد ان يجد ان يجد ان يجد ان يجد ان يجد ان يجد ان يجد ان يجد ان يعني نخشن راوى جوانك راوى علم الصرف لناوها معلومة كانة بويا واسطة القلادة هي الجوهر الذي في وسطها وهو أجودها كما قال الجوهري في الصحاح والمقصود أن الصرف أجود العلوم الصرف أجود العلوم وكما قيل إنه أم العلوم وهروها دايشها معلوم كانشة و هرو هبيش له للصرف الفن العقلي الجميل بصرف تلاوى الفن العقلي الجميل فنيك عقلي في يسذور بعقلنا تصرفك درخيات ومرخيات أنا ناقوا راسها هالكسي عقلي شكاري كدو وعقلش صرف زاني أجل لبرش كتشاكا فلام هدر خياته لبركدنا الفن العقلي الجميل وهو حقا بغاية الأهمية والضرورة شوف كزوز علمي شي غرينجا لك لكل العلوم والفنون التي وضعت بالكلام العربي بو وذلك بناء على أن الكلمة أي الجملة تتركب من مفردات من مفردات شوف كها مو جملة كها كلميك فيك هاتوا ومعرفتها معرفيها مو جملة متوقفة على تصورها على تصور هذه المفردات من حيث هي تو جملة ان شاء الله زنا بينا زنم جملة بس يكا تاكلمكن زني يك جي كلمه كان معني يك يك جي كلمه اسم فاعل اسم مفعول مصدر فعل افلان بوزن قبل تصوري جملناكي حتى تصورك نكي مفردات كلماتناك ثم إضافتها إلى غيرها تركيبا يعني تبون منا اغر ضرب زيدون كشن اسن حموم شاء الله اي زانين اغير سنه ضرب مانه يش و فعل شي ماضي زيد فاعله نزن ضرب زيدون اغير اسناد كتب لي مانه يش هي شره زيكي العلم صرف اللغنب. ضرب زيدين ني في زيد لا كسي شدا ولا تو بس بس كان هادي دانشيت مبسم شتريشيت موزنيه هم امانه واشتنا ده شو ده دا دركرد لو انك تو تصور يجي شي او دو كلمه يا اكيد انجه اضافي ام ينج ولا اويان كابت علمي شي المنحه فمن تضم عقد علم علم علم, علم إلا والصرف واسطته وليرتفع مناره الا وهو قاعدته مناري هيتش علمك يعني بابلين بناء منار يعني بناء ولا ارتفع بناء علم إلا وهو قاعدته إلا أساسك صرف إذ هو إذ حرف يفيد التعليل إذ هو إحدى دعائم الأدب يكي يكي لك والله كاني أدب زماني عربي يعني أدب زماني عربي كان علمك لخو أقري يكي يكي لك والله كاني أدب زماني عربي بلتي صرف وبه تعرف ساعة كلام العربي بعلم صرف الصرف أزانيد ك كلام عربي وشن فلوانة وشن ما ندالة وبه تعرف سعة كلام العرب وتنجلي فرائد مفردات الآيات القرآنية او هموشانا زماني عربي ده على القرآن دهات ويان لحديث ذهات شن دين معنى جودة جوديتها اني كلمة واحدة لقرآن دا همك سي زاني بو بي او تي تشي فريده كل كلمه منا وقال لقرآن دا قالها همك سي زاني ها همك سي زاني بلام كلمات زور غريب هي بون منا بوم يسومونكم ما معناه هم عربيك شناي زاني يذيقونكم يا يذيمونكم يذقونه يعني يديمونه يعني علماء قالن قرآن بنجاهزار وشيء تعب يعني كاسي قرآن لا بربه ولا قرآن تعب قد بنجاهزار اللغوي أي كسي يعني بكاري هو هو بس بنجاهزار وشيء غريب بنجاهزار وشيء غريب ده هيتو و تنجز على روشان دبرك وترفي بيجناك فرائد مفردات آيات القران ايات قراني والاحاديث النبويه يعني اقصر في جن زاني نازاني او كلماتانه تشيد تو كلمه لبرك يسومون ازاني ام فعلك حرك الزنني مفعله المضارعه ماضي كي اسم فاعل اسم يزن يعني فنجاك زربي حوضك ياك تقينوا كي زور زور زور زور من نحاول من هنا اكر مبالغه في دروسك اكر مزيد في دروسك اكر فعل مزيدي في درسك. زور زورك هو يعني يكون هناك الكثير من المفردات في ولا والاحداث التي وهما هناك في الوصول المفردات التي يكون جاء الكثير من المفردات التي يكون هناك الكثير من المفردات التي ك لدنيا تطلع لرشف افاويقه وتطلب جمع تفاريخه تفاريقه طلبته مدرسه دار العلوم مدرسه دار العلوم مدرسه قبوله مصر يعني زور بحزبنا زور باعاظبنا زور مشتاق علمي صرفبنا وكان ممن تطلع تطلع كشك زور حريص به زور دعوابك زور بدويداب قره مطالبة بكات بي علم صرف فيربيو بلان فيربيو لا لاواتينا يعني بيوي همو علم صرف بزان وكان ممن تطلع لرشف أفاويق رشف لازماني عربية رشف رشف من بابي ضرب وقتل يعني تواني بلي رشف يرشف وتواني بلي رشف يرشفوا من بابي ضرب وقتل بمعنى استقصى في شربه فلم يبقي شيئا في الإناء كيف سلاحي درشاد كيف سلاحي حزن ما شيء شربته يعني أقلبنا زلامو هي قلاسيك في الدميك في وده دهنا ده هو أنها حزا بزاقت شوريلي ببرد واني شوري فيثري شوري ليببري او الرشفه يعني طلبكم على طلبيه هبونا وصف يعني على دار العلوم يعني زور حديث بونا لوي شورل رص لعلمي صرف براني يعني توا توا فيبي وبن وكان ممن تطلع لرشف افاويقه رشف من معناك بمعنى استقصى يعني حموي همشتج علم صرف ببب بمعنى استقصى في شربه فلم يبق شيئا في الإناء أما كلمة أفايق أفايق أفاعيل جمع الجمع عندو جارجمع كلاه مفردك هي ألفيقت كلمة ألفيق بزانا اللبن الذي يجتمع في الضرع اللبن الذي يجتمع في الضرع بعد حلبة إلى أخرى حيوانك بينك في بيدوشه خود دو دوشينك أو شيريكا ديت او أو جالك تد أي دوشيتة أو الفيقا. الفيقه اللبن الذي يجتمع في الضرع بعد حلبه بعد حلبة إلى أخرى. وكان من من تطلع لرشفي شو كت كلميش بكار هنا ورشفي بكار هنا و خير يعني شيء وثمان أويا كه تواه مش ان جاء أفاقيش بكار هنا و نيجي وتبون ندرش في الحليب ببساطة نه أفاقي بكار هنا جار دوجار بلاقيتها دوجار قوي بلاقيتها يك في ق شير يك بو ام جاری کیتر که اتوبی دوشه سرکه بتمان. سب وانمونه کسی کشیده کی بوده؟ بتمان ام جاری کیتر گوانی پرو به هم ام طالبانه، آن حاریسن. شکن پیاده هر شتی ترش آن به، ام جاریش پیاده هر شتی ترش آن به. انجام نگ اول یک جاریش بانمونه، لام جاره ولاد دوشینی که و تا دوشینی و برده. خوی بلاری و رشف أفاويقه بويا فيقاء أو اللبن الذي يجتمع في الضر بعد حلبة إلى أخرى يجمع على فيق وفيقنا فيقة مفرد فيق مفردك إيدي فيق فيق فيق فيق وأفواق أو أنا جمعك وجمع جمعه أفاويق جمع جمعك أفاويق وكان ممن تطلع هندك خلق أبونا لطلبة لطلبي مدرسي دار العلوم بتمابونا هموشتي أم علما تادوشن هموي بزانن فيرببن وتطلب جمع تفاريقه جمع تفاريقه تفاريق جمع تفريقه جمع تفريقه وتفاريق الشيء أجزاؤه وأحدق بي أحاطوا ولا شيء فإنهم أحدق بي من كل جانب الله يم طلبنا وابونا ويسوينا هاد شيء اشتكي أم علمها يا لها شو هناك هي كويكنا ولا هر كتابك معلومةك لها شو هناك هي فيري ببل أو عند بتمعبونا عند حريسونا أنت بردواام شو ردوه لي من عندها فإنهم أحدق يعني أحاط بي من كل جانب بردوام لقلم دابونا بوأويكا هادشي علمي صرفي إنهم أحدقوا بي من كل جانب، وكان المطلاب فيهم أكثر من الطالب، يعني يعني أقبل بيستالفن، هر بيستان طالفن، بلام زورينيا مطلاب، مطلاب يعني مبالغه إذا بيتين، كل وكان المطلب فيهم أكثر من الطالب. مطلب مبالغة الطالب والوزن هذا لمن اعتاد فعله, فعله أو دام منه. كما جاء في أدب الكاتبي أن مفعالا يكون لمن دام منه الشيء كما تقول بردوام شتيك او أو مطلاب كما تقول بجاربية بيت بلا يكجار جاترها المطلاب مش مفعال يكون لمن دام منه الشيء أو جرى على عادة فيه تقول مثلا رجل مضحاك كما تقول بجارب كنين مضحاك يعني زرق زور قصيف رفوشكا بيوتر مهذار مهذار يعني بوت عادت يعني يعني طلاق زور بدا جنزور طلاق بدا مطلاق إذا كان مديما للضحك والهذري والطلاقي والهذر سقط الكلام كوابوا الله وكان المطلاب فيهم أكثر من الطالبي فما وسعني وسعني الا ان احفظ العلم ببذله سيد او هناك او, أو معنا جواناكا يعني من نمتواني والله منى بو چونك علم بخشين پارستني علم سماه بالعكسه بين جن زهرت بيه دانيش بده وك سچو علمي نتاه بالا نقر علم بيه بيه تابي بي بي بي بخشه زيادك ترسيخه بيو زيادك او زياتر امانته فما وسعني الا ان احفظ العلم نوت علم بدم بكسي يعني دانقين من باراستني علم فما وسعني الا ان احفظ العلم ببذلي وان لا اظن اظن بفتحه به على اهله ابنا تما كان اخت الصاده نج اخت الطاء اختصاد نك اختطاء يعني اقل اختصطاء بيت الظن أو الظن بس اقل اختصاد بيت الظن او يعني البخل وما هو على الغيب بضنين آه نك بضنين, بضنين. ضاد اختطاء اختصاد يعني ما هو على الغيب ببخيل القرآن جدا بويا اظن بصاد بالصاد المكسوره والا اظن أظن بكسراته بكسراته بكسراته بكسراته بكسراته بكسراته بكسراته بكسراته بكسراته بكسراته بكسراته بكسراته بكسراته بكسراته بكسراته بكسراته لغيك هو وكضرب يضرب اكبر بيضرب بي بلان بكنا هذشي دانا فتحيك كسريك جدان والا اظن اظن على اهله اظن بالصاد المعجمة المكسوره يقال ظننت ظننت بكسر النون ظننت بالشيء أظن ظن ظن بكسر بكسر الظال وظنانة إذا بخلت وظننت يظن كضرب يضرب لغة فيه كابو يساة عن إبليه وأن ين أظن به على أهله يعني كاتي أقدر تلاقي زلك بيه هي ما مستبقيل بعلم كندا، نعم. بس شقيقك الله وأن لا أظن به على أهله. فسرحت نواظر البحث في فجاج الكواجدي. الله منش كبينيم. بناو كتاب دا جرام حتشيك هيا لا لا مباحثي صرف فصرحت نواضر البحث في فجاج الكواغيدي سرحت اي ارسلته يعني كسيك هيا جاجل او بلا شاويك او بلا دمي كسيك كتاب كابو يعني بوردي بناو كتابا جرام بزوري ارسلته واطلقته يقال سرح الرسول اي ارسله في حاجته والنواظر جمع الناظرة وهي إنسان العين التي تنظر يعني هالت بينين شو أوي كناو جل بناو كتير قراندم بدم ده بناوها مو كتير بيقدا لهر شو هناك بو كم كده جمع الناظرة وهي إنسان العين التي تنظر وفي جاج وفي جمع فج والفج الطريق الواسع على شيء فسرحت نواضر البحث في في الكتب في الكواغد في في جاج يعني لحمول لا فرزور كان كتاب بوي والفج الطريق الواسع والكواغد كواغد جمع كاغد سكمه قاقز يا كاغز كاغد اللي بفتح العين وبالدالي وربما قيل بالذال يعني كاغذ بذال المعجمة وهو معرب يعني وشيش عربي كاغذ كاغد كاغذ بس ذلك كاغذ يعني وشيش غير عربي معرب كاغذ عربي بذالك وهو الصحيفة التي يكتب فيها يعني ورقيك تشيبيت سبيبيد كانت شتيتيا بنوسيا وكاغزا فسرحت نواضر البحث في فجاج الكواغذ وبعثتها في طلب الشواردي أنجها شاوم برداي جانشي شون كسيك يعني شتيك فيها بردائي جان نجي أو ها شاوم برداي جانشي هذ المسائلي صرف في ده هي ولولا الاولاده هي بردزنا كوي او الشارده داني غاروشتو داني غاروشتو اللي في طلب الشوالد. الشوالد جمع من شرد البعير إذا نفر يعني لا بقدرو دور كه وتوال باقي جمله حيوان كانت تركيبت الشارد وعبر بالشوارد بوتشيوتي الشوارد نيوتي الشارد يا الشارد من من الصرف دبروا مسائل الصرف هندك شد فروعي ازورتي علم لا لا وعبر بالشوارد اللي كثرتها وعسر انضباطها فهي تشرد عن الذهن كالذهنات وني باسانيش تكان كوكاتو اجل زربا وردي متابعينك اشتكان كونك يتوى ناتواني فهي تشرد عن الذهن وبعثها في طلب الشوارد، فاقتفت الاثر انجا تشاوم كوتدوي الريقي همو او مسالهني كلام لاولان فاقتفت يعني اتبعت عيني الاثر الطريق يعني بدواءي هاموش تشردك هم دا رش زن شيء هى شيء نيا شيء ليكيه نواتها زن هى خزانجى كدواء بلى حتى أتت بالمبتدى والخبر مفتوح خبر ما بس لا مفتوح خبرى ما بزنيا يعني المبتدى يعني الأول والخبر يعني الآخر يعني تاوم بردى جان هر كى مسألة هنا كانى صرفيا اول آخر صرف مكوكر دوا أول آخر صرف مكوكر دوا جملة أتت بالمبتدأ والخبر أي أتت نواضر البحث بالأول والآخر من الموضوع والناظر, والناظر إلى الكتاب يرى أنه جامع للأبواب الرئيسية حقا الرئيسة حقا وكيف فائدهكش الرئيسية الرئيسة وشي الرئيسية صحيحني أقل صحيحش بفصيحني بلن على الأبواب الرئيسية القضايا يا المسائل الرئيسية نار الرئيسية هو البش مكتوب بلن الغلط شيخي النوى إلى الكتاب يرى أنه جامع للأبواب الرئيسية حق يعني أجد تماشي كتير بشد العرفك إن شاء الله الشيخين في شابين أبيني هاد شيء بابي غرينغرينغ هيا زوربي يعني باورناكم بعورناك مبدج منشد هب لا اشتق <تصفيق> دينكاني صرف هنا اشاره تشربوك دو والمقصود هذا لا تفاصيل العلم انك خلافيات انت اذا بروين بوك تبكاني صرف تشندين مسائل لو كتب ده هي يعني مسائل فرعيات وما نسر لك لمكتبانيه وتفاصيل علمه ويتكتب لك شنو ثاني حمو مسائل كان علم لش لخويا ككاتو بأسباب أبوابي رئيسة، والمقصود هذا لا تفاصيل علمي، وذلك ليس من السهل جمعها في كتاب واحد، وربما إذا وربما إذا جمعت هكذا لا ينتفع به كثيرون، وخاصة طلبة العلم. بقول منا قرئ كسيج بيت. بيت، لكتابك هرشي مسائل خلافيات وقيل قال علم صرف يكوك فازا ثانيه بيخنه العلم لذا اختطف لهم ما هو ضروري حتشيك ضرور بوبيان اوتش نيوهيناج لذا اختطف لهم ما هو ضروري ومناسب والله اعلم ألي رحشا. بابا الله على محمد Vamos saber cada dia